كان مما خلق خلقنا من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب انه على رجعه لقادر يوم تبصرون سَمَاءَ لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَأَنَا نَاصِرُ وَالسَّمَاءُ إِذَا تَرَاجَعَتْ وَالأَرْضُ إِذَا الصَّدَعَ إِنَّهُ لَقَوْلُنْ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَذِي إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا عَن يِلٍّ كافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رَبِّ حِسْم رَبِّكَ الْأَعْلَى الَّذِي خَلَقَ فَسَمَاءَ وَالَّذِي فِيهِ قَدَّرَ فَهْدَى وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى فَجَعَلَهُ نُطَأً أَحْوَاء سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ جَهْرًا وَمَا يَخْفَى وَأَن يَسْتُرَكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الذي اصنع النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا فاذ افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى